وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 وتكامل دولتنا نعمة من أكبر النعم فيها الألفة والقوة وانتظام أمور الملة وبها يحفظ الدين بل والدنيا وتتم المصالح العظمى نذكر ذلك نشكر الله تعالى عليه فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أبري بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. بل قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فهنا ذكر النعم وشكرها. وشكر المتسبب فيها وإن قلت النعمة ثم ختم ذلك بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب للدلالة على أن أعظم نعمة يجب أن تذكر وتشكر وأن يحافظ عليها هي الجماعة والاجتماع ففيها حفظ الدين وقيامه وحفظ الوطن ومخوماته أنفس المحرمة المحترمة وأموالٌ محفوظةٌ متنامية وأعراضٌ عفيفةٌ مصونة وحياةٌ هانئةٌ مستقرة فالجماعةُ رحمة ورضوان وجنةٌ وسعادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَّقوا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد الجنة أن يلزم الجماعة ولذلك قال الطحوي في اعتقاد أهل السنة والجماعة ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً نعم الفرقة عذاب وزيغ فشل وفيت وشتات تنقطع فيها الجمع والجماعات والعلم والخيرات دماء مسكوبة وقلوب متنافرة وأعراض منتهكة وأموال منتهبة وبيوت مهدمه وسبل مقطعة ومعيشة فاسدة والفرقة عذاب كلمة جامعة للشر وأنواعه ولذلك حذرنا الله منها فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تبرقو و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تنازعوا فتفشلو وتذهب ريحكم ولا تكونوا من المشركيين من الذين فرقو دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه الا ان نبيكم قد برئا ممن فرق دينه واحتذب بل كان الصحابه عليهم رضوان الله يقولون هذا الامر اهميه بالغه لمعرفتهم بما في خلافه من شر وفساد قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه فانها حبل الله الذي امر به وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَسْتَحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ وكان ابن عباسٍ رضي الله عنهما يقول قَضُمُ الْمِلْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الْفَالُوْذَجِ فِي الْفُرْقَةِ وقال لِسِمَاكِ بْنِ حَرُبٍ الْحَنَفِي مُوصِيًا لَهُ يَا ح أما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذلك أن التفرُّخ أيها الناس مرتعٌ للشيطان قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ألا وإننا في زمن فتن قد اشتعلت وبلايا قد ترادفت ونزاعات قد أحاطت وقد من الله علينا في هذه البلاد بالاجتماع والوحدة والاتحاد والألفة على ومن جهل قدر هذه النعمة فلننظر في ثمرة من ثمارها على وهي الأمن والأمان والاستقرار وسلامة الأديان والأوطان فالأمن ثمرة الجماعة. وَحَصاد الوحدة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه منة الله على الصحابة رضي الله عنهم بالاجتماع بعد الشتات فلما اجتمعوا وهبهم الله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولما دخل الخليل مكه توجه إلى ربه داعيا رب اجعل هذا البلد آمنا قال الرازي رحمه الله والابتداء بطلب نعمة الأمن يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به فالدين لا يقوم، والدنيا لا تستقيم إلا بالأمن الذي هو ثمرةٌ من ثمرات الجماعة وتأملوا أيها المسلمون قول نبيكم عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمناً في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا آمناً في سربه في طريقه وفي بيته لا يشاهد الدمار ولا يقف على الدماء والانفجار ولا يعرقل بالحواجز، ولا يخاف السراخ والمراق مع قوت يوم خبزة يتقوى بها يعبد ربه ويقضي مصالحه، وهو صحيح الجسم فقد فقد حيزت له الدنيا، فكيف بمن بمن غمس في الأمن والأمان، وملك قوت الأزمان وفر له ولاته أسباب صحة الأبدان، ألا يستحق هذا؟ أن يذكر ويشكر ويحافظ عليه أيها الناس إننا والله في نعم لو بذلنا ما لم نك في مقابلها ما على هجنا بالشكر لله وعز وجل ما أدينا حقها رخاء ورغد عيش وأمن وأمان وحكام من خير حكام الأرض ولا نزكي على الله أحدا كل هذا بفضل الله سبحانه وحده ثم بفضل حكامنا خاصه الامام الراحل والمؤسس الكبير الذي غرس الله حبه في القلوب الشيخ زايد عليه من الله الرحمة والرضوان وكتب له بذلك رفيع الجنان وبارك في خلفه وأبنائه وسائر الحكام فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، فالنعم إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت، فليحذر كل من تسويل له نفسه بالسوء من شق الصف والخروج عن الجماعة، فالناس لا يزالون بخير ما أعظم السلطان، فحافظوا على النعم ولا تبطروها، فالناس من حولكم يتخطفون وي بالفتن والاضطراب. قد عصفت بهم الأزمات وحلت عليهم النكبات وفرقتهم الأحزاب والجماعات فأشكر الله وأعمل بطاعته يزيدكم ويتمتعكم متاع حسناء اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءات نقمتك وجميع سخطك اللهم أوزعنا شكر نعمتك وعنا على ذكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه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 وهي تنعم بنعمة الاتحاد والوحدة والخير والبركة ولم يشاهد التفرق والشتات والجوع والخوف والحروب والدماء ومن أدرك ذلك أو تعلمه علم قدر النعمة التي نعيشها الآن وعلم أن التفريط في ذلك هلاك ولذلك من أخواني إمامنا زايد عليه رحمة الله إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله وكان يقول رحمه الله إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا. بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة، وكان يقول رحمه الله إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة. لأن نجاة هذه نجاة لنا وإذا فرض أن هنا كمن يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك أبدا بالطبع لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا فنحن أيها المسلمون ولله الحمد ومننا نجني ثمار هذا الغرس العظيم وهذا وهذا قد وقد لا نستشعر عظم الخير والنعم التي نحن فيها والنعم أيها الأفاضل إنما يغيرها أهلها ويفسدها أصحابها وقد قال ربنا عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ألا وإنا هم أسباب المحافظة على ما نحن فيه القيام بطاعة الله وعبادته وترك وترك معصيته في الدين في الدين أيها الناس هو أصل الاجتماع ثم ذكر هذه النعمة وشكرها وسنة الله وإذ أذلنا ربكم لإن شكرتم لAZEد أنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد وأمره وأما بنعمة ربك فحدث قال الجرير الجرير رحمه الله إنه كان يقال من الشكر تعداد النعم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ثم لزوم الجماعة والالتفاف حول الأئمة ومعرفة حقوق الولايات وأدائها وتعلم السنة في ذلك ومعرفة حقوق الوطن وهذا يقتضي الحذر من التجمعات السرية والتحزبات البدعية. والافكار الخارجية، ثم الابتعاد عن الفتن وإبعادها عن البلاد، فالفتن تتجنب ولا تجتلب. ألا وإن مما تجدر الإشارة إليه، ودولتنا تحيذكر اتحادها واجتماعها وتجدد مخومات الاتحاد والألفة، حيث تتجسد معاني الاتحاد والمحبة لوطننا وولاة أمورنا أن ننبه على بعض المخالفات. التي تصاحب ذلك مما تناف الولاء وصدخ المحبة، فقد تظهر مسيرات تخالف الأنظمة والقوانين، ويداخلها ما يعارض الدين القوي من الاختلاط المحرم والتبرج المذموم. فالنعم أيها الناس لا تقابل إلا بالشكر والطاعة، ومن خالف هذا فقد سعى في زوالها، فحذر حذاري من أسباب زوال النعم. ومن ذلك أيضا ما يحصل من أذية برفع الأصوات وقطع للطرقات وتعطيل للمصالح والحاجات هذا لا يقره ديننا ولا يرضى نظامنا فلا ضرر ولا ضرار وإنما محبة واستقرار وتعاون بالليل والنهار بهذا يظهر الولاء الحق وتدرى الفتن ويحافظ على النعم ويزداد الترابط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 وفي الآخرة حسنة وقِنَعَ ذَبَ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وابطًا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من المحن والفتن ومن دعاة الضلال والفتن اللهم ارحم المسلمين فإنك برار بهم راحم ولا تعذبهم ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم صون عراض المسلمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وأصلح أمتهم وولاة تأمريهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم قل المسلمين شر الأشرار وشر ثوارق الليل والنهار اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وأولمآنا والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نهر واجعل تدبيره تدميرا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ولنادمين اللهم اجعل بلدنا آمناً مستقرا اللهم اجعل بلدنا آمناً مستقرا رخاءً رغدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقه اللهم احفظه بحفظك اللهم اكله بعنايتك اللهم البثه وبصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء اللهم يتوالى عهدي ونائبه اللهم وفق جميع ولات أمورنا لما تحب وترضى اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم ريض من رياض الجنة اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم واستع مدخلهم واب وابد لهم دارا خيرا من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم اللهم الحقنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات أن منهم والأموات اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون So, nosso até no فوق وقال نسد بنا مرجا وفسق na yeah.